ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم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 فَسُبْحُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَن قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ذ حَفظٍّ عَظِيم وَإَِّا يَن زَغكَ مِنَ الشَّيطانِ نَزْغُون فَسْتَعِذ بِلههِ إِهُهُ السَّمعُ الْعَليِيم وَمِنْ آاتِهِ الَّلُ وََّهَا وَشَّسُ وَالقَمرَر